الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استو استوقي مصفوفكم و ا و ترصوا ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ي ن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 وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله, لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير و ا ل ذ ي ن تدعون من دونه ما يملكون من ちの م ي ر إ ن تدعوهم لا يسمعون は私たちの思いを変え ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله س م ع ا ل ل ه لمن حمده ر ب ن ا و ل ك ا ل ح م د الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 心の声をかけたらどうなるかわからメン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 وان تدع مثقله إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم إ ن م ا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و أ ق ا م و ا الصلاه ومن تزكى ف إ ن م ا يتزكى لنفسه و إ ل ى الله المصير الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ السلام عليكم و ر ح م ة الله